أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون إصلواها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون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 بل لا يؤمنون، فليأتوا بحديثٍ مثله إن كانوا صادقين. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أم خلق السماوات والأرض؟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 وَإِيَّا رَوَكِ سَمَّى مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطِيَ يَقُولُ سَحَابٌ مَرْكُومٌ فَدَرَهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصَعُّونَ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُصَرُونَ